كان كاميس إما هاي مولى مركب الدين أجدوه ابن أثير كتاب كيسي نهاية النهاية اللي هلأ في غريب الحديث والأثر ياسكو الشايعي ابن أثير كتابه ذي نواقبه يعني ألافين الفيدي غريب كأه خلف الفاته غريب كأكو تميد مع دي فسيران فاك أسكو الشايعي إما تكامل دينة هاي في خبيرين مر اعغارا لي ياتونهم صوا ماعارا دم وصدق اعارا وتو اووب اعارا وطوب اعارا وتو عزييمت كوبكازو او تعلق بهن طونو يعني جوريال عد عد اي كنت دگيني عد عد ركودك دگيني هيو عزييمت ووين. معناها الدر حال الهاء لول كاكسي ووين على الهاء معناها الدر حد عد, عد علمانيه ده جريد معناها مره حغارا اوه لول اسكوه ده هاي ساساس ايوهيمت معناها هي, معنا هي اده السي ياسنوه ايوهيمت اسر جبريل مربع صداق اسوهيمات جريد انت اسوهيمت السديق الهي وقومي وقت الا يعني وحال كان يومكلات مركز ايماني كا في اسلامك اصليه وكناي من الرباطي سفديس فودمي من الراديو سفديس اس ونمباديو سفدي وصفتههم من بخار ياولكي سوى هو دي باب قبل باب قبلتي سوى باب الايمان فايمانك هو لماهي بل ايمانه بالاسلام إيمان إيمان. إيمان. ومركز ليهد بالرباطيه ودورته فيهم عبورتي سيقوه ياسوه ليه ميت لنحسس فلاه هورتس كفريستي جلب يسا جلب بخاري وحيوهي عسيوهي بعد دي مال إيلامه ما يعني مسويدي هاي محسلي هاي نوينة ما علموا من السائل مثل هاي محسلي هاي الله قطاري ما ينوه اسائل في التوضيح واسال ان ما كان علم البدني احسن من الناس من المسؤول علم من السائل ما المسؤول وفي حديث ان ذلك يرى ما المسؤول كل سائل ما قال اعلم حقوق بما الناس سائل كل سائل ما مرنا بعثو ايماجري عرب تنكو ورحبطناي الدوبه بسكره ديريتل كلام بيال دهجيري ديريتل فيلبي صوره دي سي عشو الايماجري عاينين افي ميلو درهايو وحواين تعدرسيت انك صديرتي سيز يا هي ياسعني ترجمه ها الترجمه ادي ادي ديرت ادي غيرت ان قال فتثي واحد الجمعه حسبنا خفض الصوت الريس هاي عبد يسي وبس حديثه اسي اعتاي حسبنا فور على الكرامات وعلى هذا وعمر وغاوى مع مركان مركان مركان تخيط الكلد وعوه آيدينك هذه ما هي أحكام تؤوه خبته فهو رحديثي قلبي غودي جعالك وقلائي تؤوه خبته إلا ما أبسلعي تي, تي مبعيثي هو أوران قبله هو عادنك جوين جعالك قلبيه وقلائي وقلائي جعالك سغلبيه وقلائي فهو رحديثي يعني هو هم أسوي اس أفرح بضناي ليه سيناويوس عمل بطول ميشيس ولما رأيناه أكبرناه وغضبعنا أيديهن معنا ها عملوا هاي أكبرناه كوفيسر المفسرين البركوذي وأديه هاي كوفيسرين اكبرك ما احنا ديك واليها تادرات هاي اهلاك وانو وين ما احنا بغرسك الدومة ليكو اديك الله أكبر الله الله أزبارك وليها ما ضم راسنا معني وزابطا ديگه اسمها في هذه الايه فلما راينه اكبرنا وين الكلمات مفصلين دبركودي ودي راين وقطعنا وجوكو ايه هذه الحكم وقعك وادي عمقول وضووني ده انا صدع على راسي عمرك اللي قالي لو محمد عليه الصلاه والسلام هو قد نصل في ادم كمال و على السيد صلاح يوسف على نصر الجمالي من كان سيوي لو محمد, محمد, ما وعنم وعنم محمد كان مال الزمالك يجئوا كامل كذا لو محمد عم يهديه الارضو يعني مو اديو خطو اركاي وسؤالا يضيقوا واتيه علم وعلم جديين قرار لو علي لكان جمال محبيه اها دمار خالص او تطكوها هذا او شيء هاي يعني او تطك يعني عديل كرام إنه من محمد هيبا ديسي الجلالة لسال وضوالي فهنا مدلا كفيرك يقول حفظا ما لديه قرأتها منك لعيس خوصي عنات والفيريسة والفيريسة والفيريسة والفيريسة والفيريسة والدعاليسة منك لعيس إليك عبسها يعني سكستا وهذا من ديك لما لإنه أمر الله ما يكره جلالة الوضوالي معناها تقول جلالة هيبلي الوضيساء لكن كلها تبدأ يعني أصولها من ديسي هنا ونيوة بتيسوسا نوة اقطت ديزا مركا ثاني جبريل عين الزغر تعالا نفيج الضوء تطوقه و شو في عن قوم عيسى او نور ريش دليل و في عن اتس ان شو طرق وشبي بغري كل نغي يناسي في مع منظر فيه عنوائي وإليه على الديسكسر على كل أهل النبي يبحثوا مانهي أتبغسوا لما مرتين الصورة دي سأستلك أسوأ لما قوم ولغا درعاه عنده نزل أخرى ما هي يجري بحاس عادي ومعين ممين ما في جراء البوي دو مرة بستوى معين دي برنت الفتواه عاد تخبطهم على الجنين العادي سي او اسليعه عاد عاد قول قول بال وراحنائي وراح بحث انت ولعيها ضوله وين انتي ازوله والله برب الغاثه شو الداس وما يجري مكه بمكه اسوجو يعني بمروا مكه اسوجو اول وغيره أسو سو سوري اول وغيره و كويس في موضوع المسؤوليه بالوقت بجال اورغيله عزويمت وخاص شو اكتر شي فوران بجال ما جبريلا سورد وحصوياشي الجيل وقف كيسي فيرن يوس روى ابي جال اسنو جيوب جبريلا اثناء هاي الهي قرآن كيسي يعني يعني يا محاب بنئاذا بنئاذا اولينا تاور السياسي بعد قلنا وهي الشام من حيالي ايضا اوليكي نوم ابي بينما يغول او الموخيسل سي اي لها بشرا سويا من برئه ادم او كامل اسديسا اسغلمى وعلى تمكنت لتشكل كاس مالات الى اسي اي اودو على سي ماكنتوا والدين تضوراك يا علي امم انتم غري علم بدنا انفجرا تمتصوا aqlan kha mid diyalka oo u dhaxeeyo calaamaha ilaaha aqraru hawaay mid uu u dhaxeeyo geedduug ka yaany atank in buluug qabuu مذونه يورن عدانت او لهي او النقاسه يعني يعني بعصدوا بهاي مذوارك دراداتها اسود كاخضر من مراوها عكس احضر كاسم من مراوها مخا يلي في ري بارع على عقارات اه حللها العراق اللي ها ثروه تركيز من مراوها ادعو عظم النوارس كلها بسوا هذا العظم ضك من بغيز نوره بس عملاتنا اولياء ميها ميها او عقاد وقبر العراق <تصفيق> رحل جراها توازي العراق قبل الله مقر الرياض كثر وجود العراق بس لا عد تمت الدبت وحاله الفيزا عواض الفيزا العراق جد وعظام بأركيسي انجل كوالكوالي صح هو إلا مكير عدودة القيشيد وعن الكيشيد الكويت يساس وصمر يعني على مراه إراك مرحلت قلت عدودين على إلا, إلا إكلمات على روح جين كوالي جين مكيس على كي على كيالين تانتراتي سواد العراق أحكام الأحديث يوحكستكم يميك سواد الله انت إراك ميه على كبولانا وعلى عقارة ده حالو إشارة وإشارة وعلى عقارة قدوكو أرتي عقارة حالو لو سادت سادا خير بضم برضو ونكي أبي تهديد ماني جبرين محمد ماني قولي وكركعي لها هاي وكركعيه بعد تهتراتي دهني حالو غاتي وحصوها يا لو وضع اخر ضربه تعديل فلان ادي اللي راهي بلو اكثر والا لا عظم راهي بلو يعني بلاغيين تهلقين هذا وضع نكوا غير بدنيه هي الموضع اديهم صلا صلا على باب موايد اللي راه معنا سنه ضربه هاولا لا او معنى الضاقه هاي ربنا سلوات الله وسلام عليه وحسيري قتالي وحا يهمت جبريل وحا يهمت. فقال وحسيري إذا توضعت هدد أدي ويسي سي, سي ست توضعت هدد ويسي ست فخلي القلقلي فره هذي فخلي القلقلي صنع ويعمرك وسنة. اما مركز وجود ما اما الرب يجي او يجوز فخلل بالجلجل فرح هذه لحيتكا غيرك هذه الجلجل فخلل الجلجل ليتك هذه تخلل اعلى مكاني معناها حاله وضاء في الدوله البلد지요 يبقى امدا معناها الثلثي وشيء للجليو شيء هذه شيء, شيء للجليو والله دخلوا وحال الهراغهه العرب ادخال الشيء في خلال الشيء شي جليل جليل خلال محاله الهراغه شي الحديث خلال شي خلال الكلام هذاك الحديث انت وسط الرمضاء معنا غير كده حديثي جملي معنى التقليد شيء مركا يعني وحار فلو سنهيا ميكا اوليس هذا هايو لينتالو ووا معناها وعلى الوضع يعني اناس يعني افضل وجهي مركيس ليس هذا هايو انس بيها اسجل في ليو يعني يخذل اسجل في ليو انتوا حاولوا غلغلها وحا افضل اه يعني جعنت ثلاث ايام ما الاسابعي فرعسكو يقولي يا افضل اه فرعسكو يقولي <تصفيق> يا افضل اه يا انتي سيبت قيدسكو يقولي اوس اكسوا بالله وكراه وصانه دكر الله انا يعني تذكيري يعني, يعني, يعني, يعني, يعني شعب تنوالبا يقولي دا قد دا ظاهر كايده دا قد ديواتي قوها تنوالبو اور رغب هذه بانه لما واجبها الا قل قل يوم لاكن يمكنك مفرمت احرام ورى روي رى وي رنكم جرو هذهني اسيني كم حرمت حجك وحرمتي امس امرؤ حرمى تقبلن له يا ضر يا سلطان بجد مع سفير <تصفيق> لله معالي حديث كامنهم معنا قلت ان شعوب بين في شعوب بين بس هنا تنطسي القعود علي في كيرس صانع يمكن يزي يمكن يز ولو ديراي جابوا الحجي وما انتهى على عفسه تنتي إنا وحيك لعضوء كسوقوضو هذه القرية أسجلو تنتي أسجلو نيكا محرمكا سنة أمها هنا تخليل اللحي أسوقيو أمو سنة الله مصنعيو محكاس حلّا هديو حلو سؤالي على سيئلة جراح تنتي إسعي كاكرتهاي أوي سوقوغو إيليه هدي سوقوغو إيش أسوقي ما تقل كلي هاي ما تقل محارم يقينها نحاك وقالي سأب فنوات هذا الضمان تي انها تتبعي لكم ان شاء الله تعالى هاديز بضن والتخليل أسابع اليدين اي و رجلين اذ قلقوا انتودي او قلما ادونان تخليل قلقوا ادونان اي و رجلين اذ قلقوا انتودي حديد لنا او قلما ادونان تخليل يعني اكدوا وعسفها يعني مهان يعني ولوس تعلمنا ناجحنا وذكرنا بما نصدينا في فضلك يا لطيف ليسر ولا تعثر واعين يا كريم علي عليه الصلاة والسلام محسري أتاني جبريل جبريل هي هيميت في قيدر المصفريس فأكلت وعني منها من القدري سفريدي حقيري الخنقع ونقع الميت فضنحني فعطيت حني سيئي قوة رجلا أفضت من حفور لسيئي فالجماعة جماعة في سيئي سي أفضت من سيئي قوة سي أربعين رجل في الجماعي جماعة الجنسية أتاني وحاهم جبريل جبريل أهمدها سلم وصوبنا صلواته الله وسلامه عليه في قدرة سفرية ومالي بركيدي تكسي أيران سفرية وخلص المسكسين والكسلمين أنا وحاعدتهم وقلهم هكذا نجد سفرية عبد المسكسين سفرية والسفرية ما علينا سفرية جيدة واحدة يا حول دان توياك في مجازي في مجازي غادي بس بي صرات معو بدي سي افكاري على الدكتور صوال البريه تفسير ما ترين صخري متنا هذا حسب اه يا برده موافق بارك بارك جاي في سيال حديث هايكو انا وانا سفرو ثاني وعائي وزيد من اسيو الهيميت فقدرت في وضع في كاني انا صفريه ما تيش اي ترايب في كاني فاكلت صفريده منها عجله وكورني فازلت منها وعزيده يصير مخسي كان 1000 جرعه حري كان مخسي كان صفريدي أسيري سحون ولو سوديني سفير عنهم فأكلت منها فأكلت وعني منها من الغدري معناها ألحان كحوني وحيك كوري أنا ألحان كحوني أسكن من تعامل جنة جملة تعنيهم كوري بس كمتحار وأبو نعيم سيأسوري أبو نعيم حديث اليها ثابت دغش خوريب رسمت او معاج زنجبر عجيل نور يا رسول الله يجري الجمال في ما شاء الله لا نروح ان سيرها جبريل ااهي بمعنى مغزا وقتل الثوائل بهريسه ارسه اذا فأكلتها وهم رجلي يسرحن فأكلتها وهم فزادت وزني وتقوتي رجلي غوث 40 رجل أثقت من جوزي ولجأ الجمع كمثأ رجلي الزاريه الي فيني دعني دع على تخورتي مصدر ام عزاي كنت لمري وعطيت واليسي قوة أربعين رجل. يعني أفضل تنمين يعني حوق الوادين أو كران أفضل تنمين جماعة أكيسية كنت يصوب كران حوق الواليسية ورجلا من رجلينها كما يستعلم حد فيه أفضل تنمين حوق الواليسية من رجل الآب كما يستعلم حد معادي روايضاني روايض كليف سرتي روايض كليعوا من اهم الجنة رجل وعالنا لطقوا بني آدم نيكا بني آدم تعال كمين يرزفوا رجولة الى الاخراء ملك خلاص معايا الملك بكور من مأها إناث من رجال ملائك ملك بريكورو أما الجنة ان رجال الهراء من نعماء <تصفيق> في جماعة جماعة تغيسي افقت منه جندا لمنكارك مدعا لحقود الهليسيين مكان حولي بعد قيدي يعني ان قوليس او هريسة لأه مكان حولي بعد قيدي انتهات عقود الهليسي من اهل الجنة وهو عزل اساوا يعني افقدتم بقول من او ادو بقولين في ادو في اوعاء معناتها بقولين فالكلين واصله المجتمع عكسي بقولين في ادو هذه يا ليت رمزي غريب نوا حديث روايني من من, من, من الاعداء أفرقني أهل جنة حقودي وحفة فعديثها أفرقني <تصفيق> وحفة أفرقني وحفة فعديث حقودي ألسل عمرتها حديثة معاسية تخفي بقدرين معناه وحفري ومسايدكسي وحفة فجراء حاكو حديث وحاكو 21 صحاري هواء هريش فمدي يو يومه سحيل بولسون خري يا هريز كتاب تشه يعني وعويش وعوايه يعني فمدي يو غلب او سكريه يا هريز اللي ها في رمضان بابا وعمل عربه بالذوق ماركة حريصة دا نفعي يادي سام هو تأبعي رجل أليسي يي. بعدي وحالس ويتي هي كما عبدو ليسي أمام ويهاي رجع أي نبي أمام أسرهاي <تصفيق> الله عليه وسلم فائدة دينية وامس وحياء لها النبي ليس يأمبي ذي خلم ويقول لها غيني ها معجزة هو هاد نبي معجزات سيسة هو هاد مصنعي يعني عديدة كلها يجراء قبلت على الرجال بأربعين فقوا حديدين أثروا الحامل قوة السخاء في السينما والشداعة يعني في وهو دور سنة مجموش جاعة في سنة مارق الهديري هكي ساعة نبينينك كي ساعة مجرم ساعة من منك ساعة مجرم الله مرسل وسلم عليه وسلم عليه وسلم الجماعي جماعة هو ديس آرق الهديري حديث عشوري راقي صلاه ولا في الجنازه ولا صلاه علي ايان فضل عوضه ما اولط غسل الغسل يعني من هالغسل الخواص قرنه خواصه قارن قصص الدين دونان يعني دونان هي هالعوافي صلاه كل وقت على في اسيوريا وصعرورين حدث وصعرورين ايه امان نفحها الديني عقلية ووهيهي محايلة وحايلة ينسي معجزة ايوهي واته وصعرورين ومعنوية مع ذلك ونديس الموايرات اللهم صلوه السلام وقل ومع ابن المؤكين اني حدو مال عودي ووحي مالي أما لم... ما انتي هالغورة حنيه عدس قبيو اما قراعو أف... الى يعني انت كله مهمين ما انتي الى الكاس بجوه عدس عشيو ما انتي بجوه ما اهين يعني عشاء لو حنو قراع لو حنو وظهور القيوة لو حنو المخوين اسكعوني وعد العضاء هناس يعني حتي بنا الوليمة والواعي لكن هذا الانشي هل مر معي هذا ما فيكم او المال لا في, في افضل هل مع ذلك وحالتي الالهي هو 40 رجله من الرجال الجامده ابو اكسر اضطرط يعني وحاس كمدالي يدك ما في اسم ينسي معاه نك تفنيات الاذى والصعزه وحض عيفه وال ضد ابنه ارفته يا خيام جرسك يا يا مرتضى يلا فوقوا <تصفيق> منهم هذا انا لو كل كل تاجره نيكوليا مع العينين بهراء وتوابل وطبل وسداري حاسب جديد صودون يو شي جاري جاري نازل ونا على الخوف كل بدون ما ارعى والله لا هاي كل شيء مو في سوى ما كان نور في <تصفيق> سوى اشكوا يشوب في <تصفيق> كل شيء الشرف أولئي الزهر وعلى شرف لهذه أولئي محاولة مع ألقاء في وضعي سنايرك السباة يعني شأن جيدا ما يرى إلهي نوعس أماني أسفري ولهن مثل الذي علمهن يعني وحي ليه ناغى وحي نرأي قد فاضئة أي يعني قرئين لجنة وآيضين في أي كاربتها حتى ابن عباس ناس حصوصه حتى في غضاء الشهوه في اول المجلس حتى وحي ادني شربت الشمعه وكوده ادنى اعرف انا في غد عليه ما فيشني وايه هو عوي واصب حديث اللي زرعنا نواه وقعدت ما اللهم اطهري فيك الطيب فانه لو طلع عليه في العرس دي بيش في جيرك الله يطهري فيك بينه انا فرق اهل بل أطبال إله بجوال أنه وفضاها أجد إلهي يعني بجوال هو في تيسم نحن أمتاد إلهي الحين نحن أمتاد في الجوز نحن أمتاد إلهي الحين عيل إلهي الأخرين شأنه وعيد إلهي من ضعيفه الرجلات الزمنها تسعوده مكان أو مبعيس أو عشراته الصعب مالقية أجاي سمت ضنبه فرجل يعني وأصحي موافظا عارف انا بماه احكمي جما سي 50 في وجودي رهي كل تبين شو يا رهي وحياه وعطون وجوزل نصان هاي اخر زمانك وقميصي هاي انا حب عائل عزيز على الارتقاء فتن رائعا فقط هذا حلل فقط ما في جو رائع علشان نمشي على الشغل يا ربي يا ربي هل فيك توعدي انا بدو كثرت الساعه حديث هل بقى. هل من وقتك يمكن بعد الحديث اللي هي والله من افتكناك دوغلاي عايزني المكيار تمر يا ريحان تو هواي اذاي انا وحجي وحجى الله من القديم وصل الجنه اول هل عاده الى الرميالي ايام الله ارجعنا نمرم عمقنا يوميال قدافي عا تلحكوا علي الجزء ملسينو موحبا استاولنا صحي تنظرواكم على الناس وعدي عقلية لكم حسكينة جماعة بضي بصراها بضي اسي عقلي اهام ونجد البضن ونجد البضن لا البضن. ما حسك ونجد البضن يعني قالوا لي كابيني نساء اي في نساء معنا تبتيل بالبضاء هاي لي فهمكا فهمكا على هذا الموضوع نيته فوقي سوجيري فوقي تتميزه او بيو في دير تاغ مغسريقهومات يعني كوايا مجروح دول وحيل قدره الله عليك لا قد بي اهان يعني الاذادي وذراعي هل قد بعوا مليذا نحن بدي عجي هل كان يبقى من عدوك بعضه لذلك يبقى من عدوك بعضه دوله حيتقدرين فضواتي إلا ما الساعة لحد فنيسي وحاله رأسه وحاس قدومة فضواتي ساعة بعدي ديه قدومة هل كان يشهوك بعضه فضواتي إلا ما الساعة وحين عنده واحد فضواتي إلا ما الساعة حاول ونفعي ونفعي يسو ونخذي هل كانت عديد <تصفيق> لما تسؤوله على الضواء حديث قريبا أصيليها يعني تحتض منيك فإنه محق صاحب محق عينيك لما راه انه محق دواي من جمه هذي من جمه هذي لحو دواي ايه مرسى لذور دي اه اهبلويا اهبلويا القبروانه حلافو يعني اوه يعني عديله ويريه في كل ستحبري هالمر هي هو خطر هالمر يعني اوفيه على الكتيل في كل ستحبري هالمر كثينات امتى هو شراء عنا يحمداتي قوت اربعين رجل ثاني قوت الظاهرة وحق وطي انا مين كثيري ملت اقلي حق يسني كنا عفتو خبج لما فضيلة بلايه وكلمي كي عادة هاد الهواء كل مي فضيلة دي شرعي هاد الهواء كله كاملاً في الدارين أصحى اللهم صلى الله عليه وسلم عليه يعني كاملاً في الدارين أدوك يا آخره. كامل حائز كأ آخر كامل وكلمي حائزوا هاي للفخرين لما ذا فخرين تأدوك إيوك آخر ديك يا حيالي واحد بني ادرك وحالي اناك هدي فوقو ضعيف تد سيكالي وايا اذا هدي شي عيسي ايمان لهاي شبه اسكاليه المشيري انا ساحبيتنا وفوقو وايا يوم قيد حق بديت نساحبيتنا وفوقو وايا حصوت الله من الله اذا يوم الله انتاسنا وحوالي تقوى هدي زائد سلو قوض هذا الوزائي دي يعني تتاسمع والحيناني وحاين تطبيل ايه وحان اهين حسون سهينين صوت يستحجاري وصورية اصلاحي وصورية مطيئتون في جهاتي وحاين اقول ايه انا افرد وانا اخوي سانا يا هاي جديد وعبا قويدي انا دي يعني نشكو <تصفيق> عمان هذا اسمانوه استغال مكيريه